والله عليم حكيم ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائره السن والله سميع عليم ومن الاعراب من يُؤْمِنُ بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول